اسريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم على فكره ما حدش بيحبك كله اشتغالات ما يغرقش القلب الاحمر في الكومنتات دي مجرد اشخاص وهميه وتجمع لايكات like في الشده مفيش واحد فيهم تلاقيه صدق كل عايزك لما تدفع غير كده زق شوف مين يسمع يا غلبان اصحى يا غلبان اصحى يا غلبان مش انا حد ابطلكن على الورق وهقولها لكم على موضوع تكرت وانا انا شايفك كده شايف نفسك وسط الهلافيت ما انا لك انا لا يا مغفل وطلعت عبيط عمال يتنطط ناس من اجل السيد وتجيب في ناس هي اساسا خير عليك لا كده بقى على وشك علشان لما تشوف مسيادتك تعرف انا مين تعرف انا مين عارف الكلام في الوش يلا بقى معلش اصل اللي انا ميزته بنغش يبقى ما فهمش فوق يا عم بطل فوق بطل هطل الحاجة الحلوة اللي لقيتها في مشوار الطويل إن أنا اجدع حتى قابلته وما فيش لبديل رجلنا واجعتنا من اللف وكتر المشاوير قدرنا في ناس يشهد ربنا ما شافوا تقدير علشان كده قرر تكريفهم من السلكني أصدى ونعرفه من هنا وحشين على موقع من هنا وحشين In here,